هُم الَّينَ كَفَروا وَصَدّوكُمْ عَن الْمَسْجددِحرامِ وَالهَذِيَ مَعكُوفَنَْ يأَبِلُغَ مَحلِلَّ وَلَ لَا رِجَالُُّ مِنونَ وَنِسَ أُّ مِناتُ لَمْ تَعمُهُم وَأَ التَّطَأُواهُمْ فَتُصيبَكُمْ منهم